رحل منه يسليني وصار اليوم في جبرا رحل عني وفارقني حزينا سللت في حسرا ذكرت اليوم يحاقيني ونلبسنا من ثبرا ذكرته يوم يواسيني إذا ما هلت العبرى ذكرته يوم يشكيلي عنهم من ملت صدرى ذكرته هل تدمعي وصار الفكر في أسرى يا قلبي ولا حتى تشنع طراء وظلك مات يا ظلي سكا وياه في قبرة هلا وينك تسلثني تحت انوارها القمرة وتنشدني على خبري ترى عقبك عدت الله هلا يا عني ترى قلبي في قد صبرت صلى كن الأمل لقاك بجنة نظرا ولكن الأمل عندي لقاك بجنة نظرا ألا منصور يا علي في يدك الكون من كبرا أساهب خلد يا رامي şükrubat bin nimetlerinden